فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي واذكر ذا النون والنون الحوت وذا بمعنى صاحب فقوله ذا النون معناه صاحب الحوت كما صرح الله بذلك في القلم في قوله ولا تكن كصاحب الحوت الآية وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم وقوله فظن ان لن نقدر عليه فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر الأول أن المعنى لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه في بطن الحوت ومن إطلاق قدر بمعنى ضيق في القرآن قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويضيق الرزق على من يشاء وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الايه فقوله ومن قدر عليه رزقه أي ومن ضيق عليه رزقه الوجه الثاني ان معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك وعليه فهو من القدر والقضاء وقدر بالتخفيف تأتي بمعنى قدر المضاعفه ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر أي قدره الله ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدا لذلك فليست عشيات الحما برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى فباركت ما تقدر يقع ولك الشكر والعرب تقول قدر الله لك الخير يقدره قدر كضرب يضرب ونصر ينصر بمعنى قدره لك تقديرا ومنه على أصح القولين ليلة القدر لأن الله يقدر فيها الأشياء كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم والقدر بالفتح والقدر بالسكون ما يقدره الله من القضاء ومنه قول هدبه بن الخشرم الا يا لقومي للنوائب والقدر وللامر ياتي المرء من حيث لا يدري اما قول من قال ان لن نقدر عليه من القدره فهو قول باطل بلا شك لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء كما لا يخفى وقوله في هذه الآية الكريمة مغاضبة أي في حال كونه مغاضبا لقومه ومعنى المفاعله فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخويفهم حلول العذاب بهم وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج قاله أبو حيان في البحر وقال أيضا وقيل معنى مغاضب غضبان وهو من المفاعله التي لا تقتض اشتراكا نحو عاقبت اللص وسافرت انتهى واعلم أن قول من قال مغاضبا أي مغاضبا لربه كما روى عن ابن مسعود وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير واختاره الطبري والقطبي واستحسنه المهدوي يجب حمله على معنى القول الأول أي مغاضبا من أجل ربه قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا وقال النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة وهو قول صحيح والمعنى مغاضبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أي من أجلك والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي انتهى منه والمعنى على ما ذكر مغاضبا قومه من أجل ربه أي من أجل كفرهم به وعصيانهم له وغير هذا لا يصح في الآية وقوله تعالى فنادى في الظلمات أي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطل الحوت وأن في قوله أن لا إله إلا أنت مفسرة وقد أوضحنا فيما تقدم معنى أن لا اله إلا أنت ومعنى سبحانك ومعنى الظلم فأغنى ذلك عن اعادته هنا وقوله فاستجبنا له أي اجبناه ونجيناه من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة ومنه قول كعب بن سعد الغنوي وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية من نداء نبيه يونس في تلك الظلمات هذا النداء العظيم وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أو ضحه في غير هذا الموضع وبين في بعض المواضع أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم وبين في بعضها أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الابق وأنه مقترع على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه وبين في بعضها أن الله تداركه برحمته ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراء في حال كونه مذموما ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم قال تعالى في الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم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 وهو من قول العرب عبد آبق لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه ولذلك أطلق عليه اسم الإباق واستحقاق الملامة في قوله وهو مليم لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام وقوله فساهم أي قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر وقوله فكان من المدحضين أي المغلوبين في القرعة لأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه في البحر ومن ذلك قول الشاعر قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى على أن نستكمل بقية التفسير والقصة في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته